Thank you. كل نور صلوات الله عليه النبي صلوات الله عليه كل من صلى عليه ويا من صلى يا صلوا علي علي من عليه عليه من صلى صل نبي يا قدير يا بي صلى عليه صلوات الله عليه ويا نلدا ماكنا كل من صلى عليه ويا نلدا ماكنا كل من صلى عليه النبي يا من النبي خير البشر، النبي يا من حاضر النبي خير البشر، ودنو له القمار والغزر <سلمان> كي سَنُّو عالي العروس بكره يقيل أن والمجوس على أن Thank you. ثم العوسين للنبي كروة العين الحسن ثم العوسين للنبي كروة العين نورهم كالكركبين جدهم صلوا عن دين نورهم كالكركبين جدهم صلوا Surah <tries> al